هل له أن يشبع أو يقتصر على ما يحفظ به حياة هل له أن يشبع من الميتة او ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها لأن مدامة مباحة وحلت له عادت تسائل الاطعام المباح لكن هل هذه الاباح نقلت سهلا لمنحوه الى الطيب حينما الطيبات ويحرم عليه من قبائح هي كانت محرمه ميته نجسة خبيثه رجس ما لكنها بالاضرار انتقلت الى الاباحه هل تغيرت عينها بحيث أن أكل منها وأكثر منها وتزود منها لا يتضرر بذلك هذا ينفع في تقرير المسألة لأنهم يقولون مدامة مباحة مضطر مباحة ما الفرق بينها وبينها مذكاد كلهما مباحة كل ما شاء لكن إذا نظرنا إلى أصل الإباحة وأصل التحريم مباحة لأنها طيبة ومحرمة لأنها خبيثة فانقلبت عينها من الطيب من الطيب إلى الخبث وبالإباحة معكسة من الخبث إلى الطيب وعكس ذلك ما يقال في الحمر الأهلية كانت مباحة هل كانت طيبة ثم لما حرمت, حرمت انقلبت عينها إلى الخبث ونقول الخبث والطيب وصف مقترن بالحكم الشرعي أو نقول أن العين إذا وصفت بوصف ما تنتقل عنه لأن هذه أمور محسوسة والأحكام عنوية نعم. يعني إذا وبيحط طابت ما فيها ضرار طيب إنما نرش بكونا نجاس أصل النجاسة والمعنوية هذه ما هي محسوسة ما هي محسوسة عامة أهل العلم على أن الكافر ليس بين جسعين حيث لو سلمت عليه وذكراته وفاتره يوجد من يقول أنه نجس عين لكن الكلام على أن النجاسة الحصية هل تنتقلب إلى طهارة بمجرد تغير الحكم؟ يعني مثل قيل في الخامر ان الله سلبها المنافع كان فيها منافع لما كانت حلال ثم لما حرمت صلبة المنافع <تصفيق> هذا الكلام الذي يدور في اقتران الحكم بالشرع العلا بالحكم تقول تضر مش المانع أن تكون ضارة لكن الموت أشك إذا جاء مات إنما تكون ضارة لأن الضارة موجود مثل ما قيل قد يروى في الخبر الله سلب الخمر المنافع لما حرمت فإذا قلنا أنه ارتضع ضرارها بالنسبة للمضضر التجرق فالمالك أنه له أن يشبع فإذا قلنا إن الضرر موجود فلا يجوز له أن يأكل ما تقوم به حياته فقط هذه الآية نعم كل غار حسا محرم شرعا لا هذه مسألة ثانية شوف. المسألة على أن كل ما يضر حسا يحرم شرعا في حد ينازف حد يجي يقول لك تأكل ما يضرك يجي لك ما يضرك لا نعم قال غيم والطائف إن أحسن ما سمع الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشفع ويتزود منها فإن وجد عنها غنا طرحها قال ابن عبدالبر حجة مالك أن المضطر ليس, ليس ممن فرمك عليه الميتة فإذا كانت حلالا الله أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها يحرم عليه حتى يجد غيرها فتحرم عليه وذهب وذهب ابن الناجشون وابن حبيب من المالكيه الى ان ليس له ان ياكل منها الى انه ليس له ان منها الا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياه وحجتهما أن الميتك لا تضاح إلا عند الضرورة وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك وعلى قوله ما درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير آدمي شمال هذا الكلام للضرورة؟ وللضرورة ما يسد يرى الامي نعم ما يصد الرمق غير الادمي اللحم الادمي هي طريقه مختصر في غاز نعم غاز وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكيه ان إذا كانت المقمصه نادرة و اما اذا كانت دائمه فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب الشافعي المخمص جوع شديد نادر فراجع الاحوال ياكل اكثر مما صد به رمقه فانه سوف يجد طعاما لانه مخمص سيجده قريبا سبحان كانت دائمة إن امتنع الآن ما امتنع بعد قليل سوف يأكل بعد قليل استمر على الأكل لأنه استمر ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكيته هنا حجته حجته في القولين وحجته في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيناها والقولان المذكوران مشخوران عند الشافعية واختار المزني أنه لا يجاوز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون وقال النووي إنه الصحيح ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح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 وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلا في المسألة وهو أنه إن كان في بادية وخاف إن ترت الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب, وجب القطع بأنه يشبع وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وان كان لا يظهر حصول طعام ظاهر وامكن طهر طهر. لا ي... ان كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العودة إلى اكل الم وأمكن الحاجة الى العود الى اكل الميتة مرة بعد أخرى الا لم يجد الطاهر هذا محل الخلاف قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام التبعيد مثل هذا الكلام والنزاع فيه أيقل آدمي أو يقدمه على الميت ويأتي الكلام في ذلك لكن ما بالعهد المتدام بلادنا قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة مسر مضر وقلغ المسلم المبلغة والآن كثير من بلاد المسلمين يتصفون بشيء من هذا والله المستعان النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي ايش الامام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح وكان مثل قال الامام في كتب الاصول على الرازي هذا ما مالك على طول ما في تردد وهذا لا لازم تحتاط وتتاكد تشوف انت بدك وش قدامك وش وراك وش مش تشوف انا ممكن تلقى احتمال تلقى احتمالك احتمال لا خلاص ضاع سر راس لانه انقلب الحكم من حرام الى حلال صارت مثل المذكره تمام لكن ابتداعا يشبع هذا المهم يشبع ابتداعا ها امام الحرمين امام الحرمين امام الحرمين اخلت لكونا على الراز امام الحرمين شتى كثير من شعرين المنالية نعم بيجي بيجي اللي اسمه الصيد صيد المحرم اللي يشمل اكل من اذبي مثلا او الاكل من خنزير او خمر او ما اعرف كل هذا بيجي نعم يعني اذا من اصناف ما في هذه المساله روايتان ايضا قال ابن قدامه في المغني وفي الشبهه روايهان أظهره لا يباح وهو قول أبي حنيثة وإحدى الروايتين عمالك وأحد القولين للشافعي قال الخسن يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية دلت على تحرين الميت واستثنى مضطر إليه فإذا هذا تقدر بقدره الآية تجاوز موضعه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية يحققه أنه بعد سد رمقه كهو, قب... كهو قبل أن يضطر وثم لم يبقى وثم وشن... لم يبحى ولا كلنا وثم لم يضح له الأكل كذا هنا إذا لم يضطر لم يضح له الأكل فكذا غير مضطر لسه علي خطر موت <تصفيق> والثانية يضاح له الشباع اختارها أبو بكر لما روى جابر أن رجل أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت لهم رأسه إسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل, حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غنا يغنيك قال لا قال فكلوها ولم يفرق رواه أبو داود يعني ما فصل في الجواب كلوها ما فرق تشبعوا ولا تشبعوا تزودوا او لا تزودون لا فرق حصل فلان انت بتتقبل يطلع لنا طبعا الحديث يا بني شفت خروجهم كلام في الأخذ من أموال الناس قهراً عنهم أو بغير علمهم سيتخلف فيه وأما سؤاله بلا باس أنا لذلك أنا تردد في حكمه ومحفظه عنه قصنا بداود رواه بداود ja. Jeg har He. Hva skal du ha? شو كاني الآن والثاني عنده يوايه الثاني هو المذهب له الشبع اختارها أبو بكر كلما خلال لما رأى جابر إلى الخلف من كلام المغني وكر عبد العزيز كلما خلال ينظر, ينظر نعم ويدل عليه أيضا صديث الزجيع العامري لحظة, لحظة. يعني ما فصل ما فصل تزود اشباع ولا تشباع اللي محل البحث احنا هذا اللي شو عندنا شوي نفس حديث تعابر بسمره شو قبل متازي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غينة يعنيك قال لا قال وكلوها ولا مفرق حتى كونوا في المدينة وقلوا في خارج المدينة نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل. نزل. قريبا المسمع بالمدينة هل صوت في المدينة. ما هو بأنه هذه قالت حتى أسلخها قالت أسلخها حتى نقدد شحمها والأحمها يعني هذه المسألة <تصفيق> <تصفيق> على كل حال الذكاة لا تحلها في ميتها لا تخلوا زكاه لكن ان كانت لم يخرج منها كما يخرج من الحيه فلا شك ان هذا من تقليل من, من تقليل الله اعوذ بالله ويدل عليه ايضا حديث الفجيع العامري عند ان النبي اذن له في الميت مع أنه يغتبط ويصطرح فدل على صحيح أبي داود ضعيف أنا كنظر تبا إنه بحدي عندنا صحيح أبي داود ضعيف صحيابي ذو نعم اول القديم ايه ميثا مرميش نقمهيدا ابلح شي المقصود أنه سواء كانت له او لغيره إذا كانت ميتة ما يفرق إلا إذا اضطره فيقدم صاحبها كله مصدر صاحب مضدر والثاني مضدر سامي الشهر فدل على أخذ النس فاجتها من القوت منها ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ويحتمل أن يفرق ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبينما إذا كانت مرجوة الزوال فما كانت مستمرة كحالة الأعراضي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاذ الشبع لأنه إذا اقتفر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من الضعد عن الميتة مخافة الضرورة في المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدى ذلك إلى ثلاثه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل والله, يحل بما يحل والله أعلم انتهى من المغني بلفظه هذا سمو بن باب في المضطر إلى الميت جابر بن سامرة أن رجل نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل أن رجل نزل الحرة ومعها ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت قاله لذلك رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته حرها فمرضت فقالت امرأته انحرها قبلا ان تموت فأبى فنفقت يعني ماتت فقالت تسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنا يبنيك قال لا قال بقولوها قال وجاء صاحبها فأخبروا الخبر فقال هل لا كنت قال استحيت منك حسن الإسناد حسن في أخبار على كل حالة ساتنسبي ساتنسبي لكن الحديث الثاني ايوه ايوه ايوه جلب الضعيف عبد الله هذا ضعيف 13 انا من هو ضعيف جزء صغير جزء واحد انا التراث من 1917 الله. أول أحكام الشيخ ما يستعن به لأنه لا يوافق كل ما يقول لكنه يبقى أنه امام ومن اهل النظر في هذا الباب يستعنز بقوله في لو ظروف المستعجل التي لا تمكن من البحث والنظر التام هيا لك يا رب المطر إلى الميت عن فجيح العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح أدوة وقدح عشية قال ذاك وبي الجوع يعني كما عندكم إلا قدح هذا هو الجوع فأحل لهم ميت على هذه الحال قال الشيخ ضعيف الإسناد وحرجوا بين الضعاف عندهم لبن وعدهم نعم هو فجئرت رجحه من المدينه ودخل المدينه وسال واجاب يا ايها الرسول السلام ما كان حتى دخل المدينه ما كان شيء ولا وجه وليس معنى الشباع أن يمتلئ حتى لا يجد مساغا ولكن إذا انكثرت سورة, إذا انكثرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم بحيث لا ينطلق عليه اسم جايع أمسك انتهى قاله النهوي الحكم, الحكم رتب على وصف وهو المخمصة ويشدة الجوع إذا ارتفع هذا الوصف ارتفع الحكم ويبقى أن للنظر مجال انكسرت ثورة الجو جو ارتفع الوصف الآن لكن ما أمامه شيء حيث لو تجاوز هذه الميزة يمكن ما يجي ثاني لا يجي ثاني أن يشبع أكثر وله أن تزود بشكل ما انا دي امور اقدرها لنفسي لا لا لا, لا حد الضرر المبيح لاكل الميت هو الخروج من الهلاك علما او ظننا قال الزرقاني في شرح قول مالك ابن الموطأ ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة انتهى وحد للضرار أن خاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد نعم إذا بلغ به الجوع مبلغه إذا أكل ما ينفع وإذا أثر فيه العطش تأثيراً بالراً إذا شرب قد لا ينفع لابد أن يبقى في البدء الرطوبة تقبل الطعام وتقبل الشراب نعم. وقال النغوي في شرف المهذب الثانية في حد الضرورة وقال أصحابنا لا خلافة أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونفوها قالوا حتى يصل إلى حد المخمصة ما أراها إلا موت نعم ولا قالوا ولا خلافة أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإن الأكلحين إذ لا ينفع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 وإن خاف طول المرض فكذلك في أصحف الوجهين وقيل إنه ما قولان خاف حدوث مرض مخوف يعني مرض يسير ما يبيح له الأكل من الميت لأنه ليس ضرورة لكن مرض مخوف يخشى معه التلف ولا الأكل كالضرار إلى الأكل نعم ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق فيه طولان ذكرهما الزغضي وغيره وصحهما الحل فلو عيل صابر عجز ينظر إلى الأكل ولا أكل بعض الناس لو ما وصل به الجوع مبلغ يودي به إلى الضرر بعض الناس مجرد ما الطعام ما يسبر لا يجوز له أن يأكل بحي إذا لم يخشى الطلب يخشى الهلاك لا. وقال إمام وغيره ولا يشترط فيما يقافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه نعم الأحكام معلقة بغلبة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 او يعتذر عن الرفض فياهلك ولا يتقيد بذلك ولا يتقيد ذلك بزمن محصور وحد غلب على له شيء من هذا وحد الاضطرار عند الحنفية هو اي يخاف الهلاك على نفسه او على عضو من اعضائه يقينا يقيناً كان أو والله تعالى أعلم المسألة الثالثة هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك او يضاف هل لم يأكل لأننا في حال السعى قد يتصور أنه لا يمكن أن يقدم على أكل الميت والأمور إنما يحكم عليها في أوقاتها لكن إذا تصورنا أن هذا, هذا يستمر حتى في وقت المخمصة بعض الناس الموت أسهل عليه من أن يكون ميتة لسيما إذا كانت يعني في انسان من أن يقل حتى يدن منها هل يأثم لو ترق قال أنا الموت أسهل علي من أن أقول هل يجب الذي رجحه الشيخ كذير من العلم الموجوب وبعضهم يقول أنه ارتكب العزيمة ورأى أن هذا محرم وضرورته رخصة تبيح له الأكل ويريد أن أرتكب العزيمة كما ارتكب العزيمة بعض الصحابة وبعض التابعين حينما أنكروا وتحملوا ما جاءهم من الأداء الإمام محمد تحمل تحمل السجد تحمل الجل الإمام مالك جلد وحنيفة جلد تحمل العزيمة وما ترخص هل له أن يقول أنا لا أترخص في أكل الميتة ولم ود؟ نعم <تصفيق> <مين>؟ <تصفيق> لا كون النقل سعافة له, له أثر في الشهر. الحكم ما يوزم على شيء تعافه نفسه لو أمره أبوه أن يأكل طعام لا يشتهي يلزم وجابته ما يلزم. لا هو إذا استحضر أنه محرم شرعا استحضر رباحة بعد. كانوا مسألة مسألة شرعية استحضر رباحة أيضا. دعم بعض الناس لا يتحملوا الله تعلم الله لا يعرضنا مثل هذه الأحوال والإنسان الآن لو يرى بارقة السعف ويقال له كل من هذا الممكن والناس يرون قصص في هذا في عيد قريب في بلادنا يعني إلا الكبار السن أدركوا شيء من هذا يعني الصور قبل سبعين سنة خمسين لا سامي انسانه سامي انسانه طيب ايوه هذا لا لا هم يقولون ام العز الرخصه اذا وصلت الى هذا الحد صارت عزيمه ومن الرخص ما يجب فعله هذا سيتيب كلام الشيء كلامه صليل وارضح فيها نعم المسألة هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك او يضاح من غير وجوب اختلف العلماء في ذلك وأوهر القولين الوجوب بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن هنا قال جمع من أهل الأصول إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاة لو يأكل منها وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أحد الوجهين للشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضا وهو اختيار ابن حامد وهذا هو مذهب, مذهب أبي حنيفة رحمهم الله وقال نسروب من اضطر إلى أكل الميثة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن الله عنه لو أصيب بمرض احتاج فيه إلى علاجه إن لم يعالج إن لم يجر له عملية حاكل أماكن هل عليه المعالج ولا لا لا تدعي على الخلافية الواجب ولا مستحب ولا مباح ولا خلاف الأولى كلمة العلم في هذا لكن يبقى أنه في هذه الحالة عملية عاجلة إن لم تنزع له مات هذا تقرير الأطباء أنا جبت المسألة من أجل اقترانها بهذه أنا يفتون بأنه هذا إنقال من هلك كما لو شخصا يسقط في بئر أو شيء من هذا يجب إنقاذه فهذا إنقاذ من هذاك يجب على طبان يجب عملية ولا يستشلوهم في مثل هذا لكنه معروف عند أهل العلم لا, لا ينزم إذا كان مكلف عاقل وهذا هو اللي اختار لنفسه لا يوجد من ينزم والمسألة الآن وخلي نظر ولكن المفتا به أنه إنقاذ من هذاك يجب إجراء العملية لولا من غير إظهار لا لا في أشياء قطعية ها؟ على كلام اللي يفتومها الآن يصفي. وأنا سأتشف بالبعض بنفسي القضية حصلت لنا فالوالد يرحمون أحتاج إلى العملية ورفض قالوا لابد قال ثم سالس الشخص من ولا ما يجوز كراه ولا أجزام وأعرف مصرحات نعم لا يجوز أجزام وإكراه بما لا يريد وحر مكلف عاقل لا فيش كأل. نعم لو اختل عقله وصار ما يعيه ولا صالح ممكن يه يشوفه الان موجودين وكله الحسن الطغري المعروف بالهياء وليس اكل الميت في عند الله ما ما دخلوا مستشفيات يمرضون بس امرار ولا يروحوا مستشفيات بس الان الموجود بين المسلمين لبيع عطس المستشفى لو يتحلوا لده ابو نايم أيقضوا وأجلبوا على المسألة إلا كان مهن شفاء إلا بالمستشفى ولا شافئ إلا الطبيب والتوكل على الله ضعف إلى حد قد يرتفع معه اليقين في بعض الحالات من الناس تجد إذا وجد غشي ولا شيء على طفل هلعوا كأن المسألة كأن قيام قامت ما ننكر فيها نافع والطب فيه نافع وتقدم تقدم باهر لكن يبقى مع ذلك أن الشفاء بيد الله جل ومع ذلك مع تقدمي وفيه النفع الظاهر وغلبة الظن أنه نافع لك فيه أضرار كبيرة جدا له آثار سلبية آآ آآ كثيرة جدا يعني ما نحاف بها أبو بكر, أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا ندعو الطبيب قال جاء الطبيب رآني الطبيب قال ماذا قال قال إني فعال اللي ما أريد حلي وجد التوكل انتهى الاشكال لكنه الضرب ولا اللي نعيجهم هم مرضي الله يلقى لا يبيه تنتجه ولد طاح وأغم عليه ولا ارتفعت حرارته ولا شوش تسوه القيامة خافت خلص في هذا البيت ها؟ أمه و أبوه و أخوانه و أعجيران و كل ما يبقى الخلل موجود يعني. والله الخلل موجود نحن نحسه من أنفسنا نحن عرفنا ناس ندركنا أمر على مستشفيات وعاشه مئة سنة وناس ترددوا على المستشفيات دخل على الجيلة وطلع محمول ميت ما يعني أسأل يقين التوكل على الله جل وعلا مع بذل الأسباب, الأسباب. لكنه بذل الطريقة تجد فحص دوري كل ستة أشهر وهو ما في الشيء يخشى يخشى عامل مختبر في أحد المستشفيات مداني دكتور ويوم كل صباح يجيب عينة اختبرها في يوم من الأيام جاب العينة وسلمها لزميلة قال الله أجل عليها اللازم اختبرها قال الله من عندنا ما دني جبلنا غيرها جاب ثانية فالها الثالثة تبين في صراطان في الدم وهو أمس الحية يوميا جبعيا التوكل إلى أخوان واليقين والثقة بالله جل وعلا والرضا بالقدر كل هذا ضعف الناس وظهرت آثار وأسبابه أسمى بنت عميس تطلق في البيت وبعد عشر كيلو تلد وتحج إذا طلعت النتيجة قال على دارت تقديم على السرير إلى أين وتأخذين مثبتات وتأخذين مدريش الكلام هذا نسان أدركوها أخواني الأكبر مني يقولون هندنا نساء فلا ليش بعد مع, مع أزواجهم يقولون الله تجلد العيادين وهي بالتاسع العيادين من خلط طوات وتدخل للبلد وتبيع اللي معه وكذا وتلد في الطريق قبل أن تصل بيتها لا في شيء لكن سببه كله هذا, هذا الظرف اللي نخيشه توقف على الله ضعف اليقين خلف الله وإلا يتعفنه من الباب قال هذا كان لي واحد من, من شيخنا رحمه الله قرر قطع أصبع من أصابعه ورفض قال لن خلونا أروح جميع أروح جميع كلها يعني موت الكامل ليش يبطع أصبعه يوم أصبح وفسخ الشراب وإلى أصبع طائح بالشراب عملية أنا <تصفيق> لا التداوي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد مثل ما ذكرنا في النقال من الزلك من لازم يقولهم لأنهم ما كان عندهم أمليات ما كان عندهم مثل ما عندنا الآن فوضعنا تغيرت تعلقنا بالله ضعف ويقيننا الله خلف لاحق يصير الولد حادث ولا يروح للمستشفى ويفحص ماذا شيء البارحات تأسم على نبيه واليوم قال بك نسبة كذا ولد خلاص مرت يعني أنه قضى على نفسي صار يحتجب ونظر إلى نفسه إلى أنه مريض أو من حوله ينظرون إليه لي أنه مريض وتردد صحته ولهما كشف سمتلامت منها نعم الفحص قد يستدرك فيه أشياء قبل أن تستفحل لكن أنا أقول للناس احتاجبوا من أنفسكم وما يرزم أن تدرون أن يكون مرضى كلام اللي نقوله لا يقبله كثير من الناس يعني الناس مش شرباء مجربت قلوب الدنيا وصارت هي الهدف ال... وتجد عند أذنى سبب يخل بأركان العبادات لما الطبيب قال لا تسجد لا تركع ابن عباس رضي الله عنه قال له الطبيب أنا عندي حلاج لأينك بس وشوف تأيام لا تسجد استشار عائشة رضي الله عنها 300 في عشر فالأيام كيف تواجه ربك صبر على, على مرض عينيه وكف بصره واش خسر الله سبحانه فمنت له جنة صبر واحتسب وفو هناك أمور حدثت وطرأت في عصره وفي عصرنا أشد عدم رؤيتها أفضل من رؤيتها ولا ننكرنا أن البصر نعمة من نعم كثير مننا حشوا في حقه نتمع وليس بنعمة نعم. وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو البياء الطبري الغراسي له كتاب في أحلام القرآن مطبوع وهو من الشافعية وموقف من الحنابل المحروف نعم. ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا نقله القرطبي وغيره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 من اضطر فلم يأكل ولم يشرف دخل النار وهذا اختيار ابن حامد وذلك لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتركوا الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 ولحمق زير مشوي ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرط حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ولأن إباحة الأكل رخصة